من تراب ثم من ن ط ف ة ثم من ع ل ق ة ثم من ع ل ق ه ثم من م ض غ ة م خ ل ق ة وغير م خ ل ق ة ل ن ب ي ن لكم ونقر في ا ل أ ر ح ا م م ا نشاء إ ل ى أ ج ل مسمى ثم ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إ ل ى أ ر ذ ل العمر لكي لا يعلم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 يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا أ ن يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ان الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد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 وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع ق ا ا ئ م ي ن و ل السجود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 ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين ان الله يدافع عن الذين آ م ن و ا ان الله لا يحب كل خوان كفور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 والذين ا ه ج ر و ا في س ب ي ل ا و ع ه ثم النابلسي ر ز ق ه للعلوم الاسلاميه ر ل ل ه ح ل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 ان الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور لكل امه جعلنا من سكن هم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك إنسان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 م و س م ي ع بصير ي ع ل م م ا ب ي ن أ ي د ي ه م و م ا خ ل ف ه م وإلى ا ل ل ه ترجع ا ل أ م و ر ي ا أ ي ه ا الذين آمنوا اركعوا ا و س ج د واعبدوا و ا ب ر ك م و ا ع ب و الله ا ا ل ح و ن